وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ذا آية فهل من مدكر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 ثَلَّنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ احْمَرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن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 إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرُ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٍ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 لِفِرْعَوْنَ نُذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَلَغَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَفَتَارِكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ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 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقر تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر